بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بل قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخفف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفتر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَ دِيرَةٍ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ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 تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلوت تراقي وقيل ما نفّت الساق بالساق إلى ربك يومئذ من مساقم فلا أصدق ولا أصلّى ولكن كذب وتولّى ثم ذهب إلى أهله.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 خلق فسموه فجعل من المزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى